بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحشوا العده واتقوا الله ربكم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 نسائكم إن ارتبتم فعدهن ثلاثة أشهر ولا إلَم يحض وأُولاة الأحمال أجلهن أي ضعنا حملهم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَزَلَهُ إِلَيْكُمْ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 فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذكرا رسولا يتلو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ ليخرج الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أَبَدًا قد أَحْسَنَ الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم